الله أ ك ب ر الله اكبر ا ل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ك أ م ث ا للؤلؤ ا ل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا الا قيلا سلاما سلاما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 وكانوا يصرون على الحلف العظيم وكانوا يقولون ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل إن ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن لمجموعون إ ل ى ميقات يوم معلوم ثم إ ن ك م أ ي ه ا الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زطر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أ ف ر أ ي ت م ما تمنون أ أ ن ت م تخلقونه أ م نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم ا ل ن ش أ ة ا ل أ و ل ى فلولا تذكرون افرايتم ما تحرثون أ ا ن ت م تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون انا لمغرمون بل نحن محرومون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 أ ا ن ت م أ ن ش أ ت م شجرتها أ م نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله, أكبر الله